أن عبد الله تقول وأطيع يوفر لكم. wa in قَدْ خلقكم أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خلق سَبْعَ سبع سماوات طباقا وجعل mm oh. رب في